إذ قال موسى لأهله إني أنست نارا سأتيكم منها بخبر سأتيكم منها بخبر أو أتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون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 فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إِنِّي لا يخاف لدي المرسلون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 إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا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 إِنِّي وَجَدْتُ مْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَفْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ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 اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تودل عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا ايها الملأ إني ألقي الي كتاب كريم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ افتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون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 بل انتم بهديتكم تفرحون ارجع اليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها اذله وهم صاغرون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 فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كَأَنَّهُ هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين للا نه دخل الصرح فلما راته حسبته لججا وكشفت عن ساقيها انه صرح ممرد من قوارير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 وكان في المدينة دسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وإنا لصادقون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 أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرجال شَهْوَةً من دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قومه إِلَّا أَنْ قالوا أَخْرِجُونَ لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون فانجيناه واهله الا امراته قدرناها من الغابرين وامطرنا عليهم نطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم يشركون أم خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء 17. فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون 18. جعل الْأَرْضَ قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أَكْثَرُهُمْ لا يعلمون Amen. En daarom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 إِنَّكَ لا تسمع الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدعاء إِذَا وَلَّوْمُ دِبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذَا وقع القول عليهم أَخْرَجْنَا لهم دَابَّةً من الْأَرْضِ تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا من, من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 إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت أجوههم في النار هل تجزون إلا ما كن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 ومن ضل فقل إِنَّمَا أَنَا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آيَاتِهِ فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون